يا دار يا دار لحن الحزن فينا يا دار يا دار اللي فينا بكفينا يا دار يا دار مهما بارك دخلان ريحه احبابه ريحه احباب يا يما تواسينا يا عين يا عاني يكفي ياك يا دمع والله يا عاني والله يا عاني دمع دموعك يا دموعك يا ما تنسينا يا يانا والله احباب اللي سافر ولا والله وكل الأسى والله وكل الأسى والحزن بينا فلسطين palestinien ya nabd alqalb bil ruh هاتي العلم ودراي في لطيني يا لمتي امدي لا تفيدي صدروده يا, يا لسه ودراي the <laughs> يا جات يا لغتي على جبينك جيبينك للسمات العالم ودرايد شباهات العلم وذراه Sjædagen til at lave i